جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربهم